والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأسباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمد بسباب إلى السماء ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض؟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 وجوز له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير منن وكثير حق عليه العذاب ومن يؤن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء عشر كان عشر كيبو قولي يصد يشقنادو وحكمي دي هين عشرها دي إنو سعلي هنا شديد يتبنى يضبون عشرك <تصفحك> ككومة أيدا كبادوك بالله بنا من سورة الحج كميدة أيدا شديد يتبنى نواقع من سورة نفسها مثل سورة الحج كميدة سورة الحج وصورة ذي الذي إي الله أتناد تلشق القرآن ايه قدهان بقول <سؤال> ايه طبان ايه افره فاتحة مركي اللقب <سؤال> اللقاء <سؤال> سورة الناس لهو وذي سورة الحج وحاين نقونا ايسا سورة دي اللقاء ايه اللباتنا سورة دا سورة الحج بيكو مقعابان تهائي واذن في الناس بالحج ياتوك رجاله وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ايه سورة قده هيدا كو امان دونه مغا عاي سورته سوره الحج كما عادن سوره الحج شيخه وع قرى مكيه ومدنيه وزين القران او قيبينجيه مكيه ومداني وحي سودج انت ولا مكه المكرمه مدل رسولي ما لاي باللافه النبوه و انكمغا عاي marki rasuulku haajire ka tagay makka madina oo dagayna waxii soo dagay madani baynu ku magacaabi jirnay suuratu alhajj keen ku soo dagtay markii markii xallaaga tagay makka madina aan la gaarin jirta lugu jeeyay ayay soo dagtay fiisna سورة الحج آياته هيدا واسداد يساقاشا آياته آياته ها ثمانين وسبعون و تضباطن يسداد آياته سورة الحج وبله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة دانكو بلابا يا بسم الله هل ما قعي مقعه الرحمن نحرس بدن أو أنك وده الرحيم نحرس ده الرحمن يمد قال تعالى خبؤه يري أيه الناس مركي صورة الأنبياء إن كسر جذبناه أدنى لوجهك يروسوس يا النبي يا شا توجيهات بدن نخرب نوشا جاي أيام دات وحلاش كبرارودينا قيام هذا يا أولاد دع دونا ذلك هذا كل كريم عن وحي كتوسينايان إن إشورة دمك يتهاي وعين الرسول كما كلا علاماتك اللويا قنواها كم إذا إن أصل الدين توعيدك كهاد كا الله توعيدك مركي إلى ليهاي سبحانه عز وجل وحقوس أصلا أسماد يسي أو سافتيسيو مركلة الممأيو أما الرسول عليه الصلاة والسلامية معجزاتك سلقاهد لا يوم أما القرآن كاللقاهد لا يوم أما القيامة هي وحي كدن باية اللقاهد لا يوم الرماسة أسل الدين لتوحيد مرتب وحي كفر فرتي سورة العج قيامها أيضا وكشي كاينيسا مظهر من مظاهر القيامة أما قبل وقوع القيامة إنسان قيامته بحين أخيم هو ولا لكل ميدونه لوو غارن دوونو ابيده الدنيا باباي يا بالله وسر الاخره بالله واساي على موي ووينو لوو فهميدونو دخي دونا ايا صورة لوو فرفورتي قال تعالى حبوحي يا ايها الناس دلو سدادو دنتيهن اتقوا ربكم حبب باذن ابورتيكم بقى اووحي باذن فرايا فرما و وحويين كرهبا يا كهرا وحان ادغات ان زلزلتا الصاع ساعد قيام الجريل كده شيء شيء ويساعد اس عظيم وي جريل خ دئ دوona markay qiyamada dhacayso gariilka ku dhici doona dunida wa ahin adiya qawi إن زمزلت الساعات ساعده قيام الجرير كجنيد الجرير ليس شيء عظيم وين يوما ما أي جرير ليس ساعده دليله ترونها أكل دونطا ما لنتا تظهر إني هالماما كل مربعات مثل منوجينا ليس كل جد أما المحجب أي هالماما دونتا أي أربعة منوجينا وطلعه وحيدولك بغي دونتا كل ذات حمل او رناغو صحيبة كل ذات حملها عرش وحایکو سيداي اي اي قدالك سيداي دونتا وطره وحادارك دونتا الناس بدتا سكارا قوة دامدانا ووار ارسان عقل وارك اوسان جرين او خمراء بايبادتكم مودا طره وحادارك دونتا الناس بدتا عرباء مارك الان إلا اندوني دون سكرة إن أيهم كواهم برياقة وإن جخمري عبدا وراري كراتي كتقوك عاقفايا أيادك مودي وماهم دتخس ما بسكرة كواخمري عبدا وراري ما ولكنها هي شيعة عبدالله عبدالله كلام ما لنتاجيرة أي شديد وخمري الله عبينا كدرم خمري الله عبينا كدرم كل كريمها زاجيرة الله صيرات دادو إنتي قولي قورتاي خبقا إذن أبورتايك أبقى يكون حرما يا أيها الناس دادو إليك إتقو ربكم خبقينك عبصدا إن الزلزلات الساعة ساعة قيامة قريبك الليكي دونتو شاي وحوية عظيم وين يوم مارنبا قريبك اللي عدونا أترون هاركي دونتان ساعة إني تذهلوها المامي دونتو كل مرضعات ناكو حد نوجي نيشا كل جيد عما إلم حقي بيها الماميسا أي أرضا عزموجينيسا شيء بكرتا إلمان ناغناس كيادا كذا وحي وهي سياء وحسا لنماها وحا ديها دكا دعاما ماها لكن ما لم تنسى سيساء البايو اللوبي دونتا تنوح بلنان جوغا إلاو دايو حاكباري دونتا دا تنحين تنتي حمله هو عروشه وحيد داري دونتا كل ذات حمل ورمذو صاحبه كل جد وحي دليل دونت حمل جنيك عرش كو ودت وترى وعذر كدونتم الناس نسد كائنو سكارى ان برياك هي وما هم دتم بها بسكارى فخمر ابو صالح العقل و اي ما ولكنها هيش عذاب الله الى عذابك تب شديد برن ومن الناس من يجادل في الله نماري من الحراتين الذي ya siga rasun ka ugu tagnaan jiray min ruusaail kufr iyo boolal calaadi quraash jeekii madaxdoodii waayayne ayu ka midah islaam ka yee nabi uu islaam ee muuminiin tuula dagaalamay jiray markaas intu tagashay meela oo jiraayd iyo عاد يا سمود بوكاش كاينايا يفارس الروميه فارس بني كاش كايناي ما الا بني شيكوك كلو دواني كل خاصو مرك دينته لا سوق قادولن مرن جالن جير الى واحد كذا تديس يا اسماء ديسا يا صفات هيسا يا ايات هيسا يا وعدي هيسا يا وعيد لم يا سبحانه قال الى روح وير الناس لا كواح سكمله من قربك جرا جادل مر مايا فيله إلى ذاته دي أسماد دي يصير دين تزا دي يوحي يصيبك مر مايا عروي عاصي وحنا نجرين مؤلوا بغير علم أقن لامو إسك مر مايا حدوسنا قنوراعين حق مرن كان كأني ويتبعه راعي في جداله هذا مرن كعلو كمر مايا كل شيطان شيطان كل جهب رعايا شديد شيطان كاسو مريض ثم دهادجي الى الذري قال لكم مر حي كتب عليه شيطان كركيسا انه شيطانك من روحه تولاه شيطانك ولي شرع شد النظر بالحارث وكله فانه شيطانك انه يمنه اللوميكا كولي زي وهو يهديه وكتوسيو إلى عذاب سعير سعير نار الليله عذاب كذين وكذوسيه شيطان الله حكمه دشيز الوعري أيك ولي يزي كل مجد لدن وحق الامر ما يه النبى قول الامر ما يه أقوني علمي أوتيز ما ووحي من الشيطان اللعين شيطان كملعنك أي وحك المصحدي ما نك وغطفي وحيبه يسبون كسر العينين ومن الناس دك وحق مذا من غارباء كجيرا جادلوا مرما يفيلة اللحالك والموران بكجيرين أيوا موران قالين يا بغير العلم أقوان اللعانتاد ويتابعوا موران كأو حقورا حايا كل شيطاني. شيطان شيطان كلجي أيوا حقورا حايا شيطان كاسو مريد كم مرحي إذا فدريا قال لي مو سيدو قالوا ايا بغيرتو كم مرحي أو كود لغرقو يي بوهييم كون لغضي كل شيطان مريد أو كم مرحي قال يا بني يا أخضر يا باطل أيها أرنتك الرعاية كل حاجة يبلغها قري عليه شيطان كدوف زوجة قرن أنه شيطان من روع كوله شيطان كولي شهر عذبقة فإنه شيطانا إنه يضل له روع كولي يسلمه أو يهديه كتوسيه إلى عذاب السعير نار السعير الليلة عذاب كده إنه كتوسيه أي أشهد أنك كتبوا يا أيها الناس إن كنتم في رأي من البعث لما مثلاً يا أي أي أية آيات المسلمين، لا هذا فنقول خصوصاً اليوم، بعثي يا قيامة، أو أن وعبك قدوني، وحربنا سبحانه، يا ما الله ينشاب يا سكك قبطان، محيك قد وانت أيذين كبني آدم ك، مخيلاً أيذين أذوراً oo oo daaki hore ay kasbadeen tan ee aadamaa cali salaam xaq laga abuuri idinkana dacan la idinkana abuuri dacan keen hinjir kul xigti diga hinjirti aad heli baa kul xigay marka dadna noor aan noqoten قولك أعطاس نفط هذا محيك قد وانتعي تأكله بدل كلا بقنا واللوك إيش أبو أبارة واللوك أنجعني هاي يا رب صمد على كينايا قل كي وعيلا يبيه كذا كايا دخفا نوع والمسوب هاي حدنا دقائق هذا ولا بابينا يا تامحيك قد وانتعي قولك أذاه حجرنا إنسان قدر ذا إب إن و على كار إما كراجر الدنيا ذا ليذ قال تعالى فبوحي رياء يوهنف دلو سادو دنتاي إن كنتم هديئاتهين في رَيْبٍ فِي سك حَدَّثَ تشكي قديه كثبانتهين من البعث إتي صوبحين تالله إتي صوبحين أي قيامه حدا تشكي كالقبطان فإن أنك إباء أي خلقناكم إذنك ددك إذن, إذن أصلكم آدم من تراب عرانك أبورني ثم عردي إذن كفر أولاد من نطفة دعان أن يربان إذن كابورني ثم دع أنك جذل من علاقة أن جربان إذن كابورني ثم أن جرتك جذل من موضوع إن كل علليه هيبة أيان إذن كابورني مخلدة للصورات بدان لويه لي وغير مخلدة نقلما صوري أوابا إسكس لعدي يذن صورتي قارين أفرتي بلود أليمان دم أنه فنبايزك سورة عدي وحاوحا نؤذين يا لي لنبين إن أن نؤذين عدينا لكم كمال قدرتنا وعلمنا ووجودنا وحكمتنا ورحمتنا إن أن إذين عدينا أن ينصدقوا يا لي مركلة سوريا ونقر واصقنا إلمه في الأرحام المقالين قده ينقصنا ما اشاء ان انك اباء دون الى اجر ما ظل انت لك غيره مسمن لما عرشه كجير لو مغا عب انا مدة العمل انتم عرشه كجير لها او دبره وكون الله مدة لمغا عبى حدو غارنا ثم كذا نخرجكم واذا كسبحنا عرش حضرت طفلا يكنكم مولوق يا ير ير ثم كذا لتبلغوا إنا كارتان بانو إذين دينا أشدكم حوقة بالدينة وعقليينة إيا الجسم دينة أي لبدا باقوة وضم بيسة كارات ومنكم وحانا إذن كميدة من قاربا إذن كميدة لتوفى قبل ذلك إنت ينحوقوا بال لمن أيو سقير ومنكم وحكرو إذن كميدة هو حوك إذافايا من قاربا إذن كجيرا يرد الله ألين ila arza li umur amrika rihuun oo inu boqol intu garo isku dardarma qar er gaasu gara ya qar sa qirni ma lugo hobsana ya qar wa hoogaysana ya igay ila yaalama inu sanogan mundade ilm isaga awl wax yaqiinay oo wax garanayay inu مثلا مثلا كاسا انديه نهرتين ايالو داركتان حدا اتكاركتان شاد باعتك او دفرتان ما الله اللها صدا ايالي اي اي وعكو ادك جيران وعكو ادك لماركو مثالك اللفاد وعو وطرا وحدار كيسا الارض للك هاميدة ان اي بغتي تاي انقاغن او ابارك فا اذا قورت انزلنا دجينو عليها على الارض اخذا دوش هذا الماء بيامارك انو كو يثذب و بغدغ قايسا و ربط من كل شيء من كل زوج نوع كل جيب بي دلنيسا دقيجين قروح بدن marka labada مثل od labada winda ako ayisa qoomi dinin gaba sar ka naftiina aburindiin ako saafsan midina dul ka ko saafsan ayada aragtay qol ka labada aragtaykadi hadaa dafirtaan ألا أود إيسا إيساً بعضي سمايني كل أود إيساً عقلياً وحقيداً قرانيني لما مثل وعقليا ونقليا وشريحيا واللتابانكارو أيها اللي ينشيغو هرتين الله بغيو يا أيها الناس سوطة دو دمانت إن كنتم هدياتهم في غيب شتي قذيها داد كسوغنتهم من البعض إتي صبحين تقيام حق هذا حتى سكي كاقبتان فإن أنك إيباه أيا خلقناكم الذين أبورناي خلقنا أصلاكم أزل كيمي هرم من ترابين أغنوك أبورناي ثم على ذيك الجبل إنتي نكل من نطفة وكمني ألجأ أبوري ثم النطفة من علبة حنجرب ألجأ أبور النطفة دي أي حنجر لا بد لي قد رأي واسعني ماذا هذا ثم على ذيك الجبل من مضغة عذليلة إنتي العللياً مخلقة لسوري وغير مخلقة مدن لسوري أو إتخاصو داداتي يدون حده ولقال لنبين إن أنو عدين لكم إذينك قدرتنا أو أود الندي حلمي أننا إن أنو إذين عدينو وأنو قروا سيقنا في الأرحام المقالين قدهي أي أنو قصونا على الشيحفرتو ما أنشاو إنتانو أنك إباعدونو إِلَى أَجَلٍ مُدْهِنْتَ لَكَ غَارُ مُصَمَّنٌ لَوْ مَغَاوَى إِلْمَهَا كَمْ عَلَوْش مُدَدُهُ كُجِرايَو أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ كَذَّلْنَا خُرْجُكُمْ أَلَوْ شَهَرْتَنَّ إِذِن كَسَرَيْنَا طَفْلَنَ إِذِنكُم مُرْغِيَا أَوْ يَرير ير لتبلغو إن أدكارتان أشدكم حوغاب الدين وعقل دين إيا جسمي دين أي لبالبا كاملنا دان قوة الكمال حتى عقلنا إيا حقا جسمينا لبالبا ومنكم محانا إذن كميدا من قاربا إذن كجيرا بتوافا الله أفسنا إياقا وقت آبا كارين ومنكم محا إذن كميدا من قاربا إذن كميدا يرد إلى أردل أمر كانوح الله إياقا لكي لا يعلم انو سن من بعد علم يسو اول دركي يقاني ولي عقل البلن وفير بير وهدو علمانه التائبان اركو سلا انتو اول يو يوخوكو صو قوانا ايا فعاد وورنا ايا وارمره هبل باتاي انا هبل مياتاي مهبل باكو لالي علمان اسلام ادبو ساو يقيني ماركام دنبانا كوو دلو سنقراني وويدين ويدينا كوما تايبو ليه لكي لا يعلم انسان اوغان من بعد علم اقوم دفدت شيئا وحبا عبدالله بن عباس رضي الله عنهم وعال لغواريه قرآن كددكا يقان جادوذو بحوويناتو اسكو دردركا مقارا عقل قوضا بباقبو النقون ايا واناوح لاركا سيد الله قال عبادية تغوية بدن يهي باقبوهوغا ان يربا اقوضتكا هيد باديها وحبا مدير باسكو دردر مايان amma dokkeriä ilvää, sikaste jis mukola duba bol, alga jawa inajan, sillan suudo dar darmin, lkeilai alama, Inu ugan darter, inbadi ilmin, akon davader, shayan uhaba usan ugan, watra uhabar kaisa alarda luk, hamidatan hamidatan, iyo qalashi, o angakshi, o abariudo agdati, bader kaisa, fiida qorta anu. أنزلنا دينه عليها أرضا دوسا المأبية يرب إهتزت ورقد غاقيسا وربت وبرريسا وعيلاسا وانبثت مرقاسا إذا لسا من كل زوج نع كلجي أهيجين قروح بادن يا أرضي سدا يلي ذلك أريك اللجوشة اللي بادي مثلو أما أبو ردي بشرك أما لولك النورين جيس بأن الله بشرافي أن الله رب يجلو عبده هو أله الحق <تصفيق> إنه يحي الاجراءنا وأنه أله يحيي النورين دونه المتعوّح لنتي وأنه أله على كل شيء وعلى ركذمتي دشي قدير أوره بانتاكو تصير إذا أو قدر لا أب وحكر إيمان كرا إنه سنجرين وكل كويح سورا جلا إلى علم الله جوره يأودل وما قوريه إنه رد إليه سبحانه إيه حكم الله من المريه ذلك أرنك الله شكيه الله بسبب أن الله هو أن الحق الله دابا وجره هنا إنه إياه وأنه هو أنه يحيي إنه النورين أيه الموتى إنتا بما تؤلم إنه صنورين دونه بارتا وقتك إلا كارو وأنه قدير أنه يقرأ إنه يحي على كل شيء وعلى أركاد المانك وأن الصعب صعب قيامه آتية إن إيمان إيسو لا رأي بشكل فيها صعب قيامة إيمات كيدا بشكل كجر الله ماركو وأن الله يبعثه حصوصا ردونا من انت في القبور حفالك ودهدك جيو حفاله وحي ولا صوصا حل حفالي يبعثك بغتيه أما بحل عني أما قبتي فهذا والله صورت بحناية وعقصة ما ينجل وأن ساعة ساعة قيامه آتية من من يساوي لا ريب شك فيها ساعة قيامه مات كذا كما سقنا وأن الله معبو تعقى يبعث وأصاب عندنا منؤون في القبور حبالة ومن الناس من يجادل في الله بغير حق بغير علمي كل كواح على سوشيال ناس آه آه دوري نلاقي من حرث من سوشيالنا آن حق الإسلام كي نبيقول له دعانا نيجري متكامل هذا آية دايسة كإسرار مدلل بدو أبي جهل بعد ناس يدرسون العمر ميجري مركزه رب سبحانه وعزة وجل وحقه كتاجن يصير الله وكلا قلنا دبي اللغة يا بني جاي إنه هو جاي أيه الله سبحانه قال إن كان أبو جهل عمر بن هشام بألو أورانجلي من إن كان قبوها فرعون هذه الأمة أي رسول كوكوسة أمدان أمة المحمد كفرعون كذا أبو جهل عمر بن هشام قال تعالى قُعُرَّبِّي لِي سُبْحَانَهِ وَمِنَ النَّاسِ وَعَكَرَضَوْكَ كَرْ في العلم أقول لأن الله أردني سكون مرمايا ولا هدى هنون لامبو مرمايا ورا كتاب كتاب لامبو مرمايا كتاب كاسو مونيرين في يواه وهذا كتاب هاي سيد وحقوه فيها كتاب كاسا عرق يواه جراكو شجا مركنما كتاب هاي سين ابن وسن الله كقوله لاي سين أقول ولا الله الله مرمايا خصل الله مرمايا دين وحنجرن كمرماي او ربا انه باطل ميل مريو وحنجرن او, أو باطل ايو ربا انه مال مريو او ربا وحجرا او حبا او ربي يا رسول ربا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق إلي بعض الكايه واتن حقكم بعض بيدون اي كل فكيف كان عقب وتنقبتان بغوزيء عقابتان مريسيتين وقعت موقعةها مالكها بونتاي كل قال تعالى: حدو حير ومن الناس تقوى حكم من قربا كم إذا يجادل مرمايا فلة إلى هذا يكون مرميا شريك بيوشيايا وزير بيوشيايا ولد بيوشيايا بغير علم أقون لانتد بألك مرميا ولاهودا هنون لأنتي بيعلمكمورمايان ولا كتاب كتاب العام بيعلمكمورمايان كتاب جاسومنير حقه ويفتيميو كبير كأرك ثاني يعظه لقونتا إيش الله ما لكم مرا يجيتكم ماشوا مرايو أيو كبير درتي لقونتا قلوعين جلي إيش قال لقونتا قلوعين أيه كل كأ لقونتان وقلوعين أيه كانوا وصعدوا يا مورا كانوا جيد sigradisa rag ku agma tandu darey li yubilla inu lumiyo ayu sida uu yelaaya dadka can sabililla ila diinti saxadi uu kalumiyo oo hadana qofkiisa wax isaga ku kooban ma intibo la dagaalamaya dadkii galayaybu u diidaya kolka ayuu dadka lumiyo لا تكى كأنه لمن أيو كل خير ربنا كاس محضوت على جزي متكال فيه سن ألو مي تكى إنه لمنا دون أيه كبير نهر كأك جاري له ولا في الدنيا الدنيا دقودها داخذ يون دل إيه درحه بودمك قديش كولا ياي آخرنا معال غوت ماين أيه ونزيقه وحدانسين دونه يوم الغيامه كيام هذا مالين تهذنا هذا الحريق خريدة النار تابي ايان قدم فيناي ناو سيدي رب الشقيبة بعضي بادر باالوغود اقلمي اركاس اللي ديلي بدكو حقري جيلي ايان ديلي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه باماد حكاقه اييي او حقري جيلي حتى كبيرك او الى قط المامي ثانية اتفي كبيرك و او لقد قلو الله اللي انتي قصوه انت لا دواي عينك يا بيد الله ولا انصار ona qooni warma ka badiye kana ay koortageen Adee bi jahlo garanaaya ayya marxiidadkii meedka haameel xiruu nafsii laga loo ku dhacay markaa markii meeddi intii si kala laarkayba isagii la waayay rasuulka Ilaa bi jahlo meedda wuxuu halkay ma jira lamaarka ya rasuulalla way laarkay buu dadkii ku عبد الله بن مسعود قال لكم توسين واعرف أن فوكوا علي خلكوا عبد الله يدوسك فولاي عبد الله والله كان كنوعه والنفجال وكله دوسه مركو فولاي أيو كردي وحي الله قدير تقيت يا رواي على الغنم منك هذا عرفت قرش أري أو راعي جري عبد الله قرش ما هو ذليل ما أنت ما هو عد قرتي إن أدين قرش يدوسك فوزه أو أذى جهل إن أذى جلس كتير تعبت لا قدرته قايتا مرغم ما الجيمي بدل ما تكرف وشي يروح ويعالقني إن كان هو حرار راعي جري مركزه عبد الله إن حراثيكو بابج يري إخسا عدو والله إلى حراثيكو كل علي بليجي أبكوا يا واحد مردا مزج يري اللي من الداعي جوش يا حلا دائيا قوشي قولها شيئا قولها إلا إستلاع بكم الجرواب بالنصنين إلا إستلاع والإسكوه لما ندى إلا يقول إلا قوشي أولاك لِلَّهِ وَلِرَّسُولِهِ بُي قال قوصيدا أو قوشاكي كد أيو قورت انتو كاقوي أيو اقوي عليه صلاة والسلام لو في الدنيا خيذ ينتي ساسى الله أركي ونذيقه يوم القيامة على العريح يدن يا ذنوى ومن الناس حاكم إذا ذر كمن قربا كمل يجادلوا فيلا ألاكم مر مايا دين كيسة إيا وحي رب شاقي إيا وعد كيسة وعد كيسة قربا مرن قرينا بغير علم أقون لا أنت ولا هودا هنولان ولا كتاب كتابان منير وحوي فيا عطفي لقنت أيش قون لا بايا كبير إنه أمضى اللميه دونه عن سبيل الله إلى دين تسحكه أكلمه له وحوله في الدنيا الدنيا تقول هذا كله خزي دل إيا ترحمه ونضيقه وحن ندنسين دونه يوم القيامة قيامة المالين تهذا عذاب العريق قل ما شهد عذابك أيام ندنسين دا دونه كلك عذابك اللي ندنسيه أيام نغوخك حقنا كلك أساء ربي ملائك جب الله ليس وعيله ليك ذلك عذابك دفكي الدنيا كغو بخي يا عذابك اخره اللي غو عذابين ان لغو ظلمي ما واذا بالان تعدي كبرك يا مرنك الله ايااتك جلن جرت اسلامك يا مسلمين تاع الله عربن جرتك ذلك كعذابك بما كي سببتي وي قدمت لي هرمزتي كداخل الله ماذاك عمو نفذ هرمزتي وان الله اي بس ليس إباماها بضلا من من الظلمة للعبيد الظلمة الظلمة ماها فيعذبهم بغير جرم يجون يقولون دنبيقالي وان عذاب قلبسا حبي الظلمة إسكان ما عذابه في عبيدها العذاب كان كوقول لعاي دولي كان الدوني ليس هو كادري وقفكي يقر درادات جيساتاي قال لماذا ما هذا إيا كيبركاقة إيا دقالك الإسلام كياموسلمين إلا دقال لما يسيو ذلك عذابك بما فيه سبب تيبه علي قدم إلي هرمزاتي يداك اللبادك عمود يأ وح اللوجع برأي اللبادك عمود وح وياه عاشم باللوصم ياللبادك عموده وح اللقمان هاي أنت بانقعد مع اللققبته وإلا دم بيجي سقلمه كلك دم بيجو سقلمي ياي حبي نشتك دم ببين مال ذلك عذابك بما كي سبب تيبه قدمت يداكا ايقعمها وغهر مصالا وان الله ايبه ليس ايبه ماها من مدلما للعبيد ايضا ملا الظلمة ما اخف الناس من يعبد الله على عرف لبا الشخصي او قال قال الله ابن الحرفي ابي جاء لدينا تلماني ايامك المنافقين الله قالي منافقين تو دفعن حنبا يا اخايين الى شكي بيكو عابود ايين وايامها Muslimin ay guuli ya gargaar hela islam kaay ku yar nagan jiraa oo lala kulmo wa gado mi jiraan qolka iyagu waxan aakhiriya adoon midna lahayn oo inqari ku dhacdaya haaye ala taala haduu yiro min annas wa dadka kamida manqaar ba kamida yaabudu allah al-aabida ya ala harfin shaki korki baa ama قمال يا طرف نوال ليرا او گيس وها ويا اسلام نيمك ما جيران قومال كاي على عرف على شك وطرف شك يا طرف قمال وركي ليالكو عادودا يان وا كنا كلك حالتودي فين اسابو حدو خير ونه اسلام نيم يا حدو خير لكلم كل او غنيمه وهلو ها في مادهلو برواقه هلو ايضا ما انا واحاصيل ايه بالاسلام ايوكو حاصيل ايه وينا ساباتو حد يكون بعد فتنة الامتعان قوقفك ايمان كيسا هنا يبين متوكيه والاختبار ايه تكاليفتي شرحيه ايه مسايبه اللوه اختبار ايه حدوه امتعان الله كل ماهنا انقلبه وقدوم ايه على وجهه فاللمده اول بكيه ويشكا قدوم ايه فبوحو ييه خاصيله وأتعذب في باي كاسلة الماموي الدنيا الدنيا دي خساري ولا أخيرا هو خساري ذلك كا و الدنيا أخيرا لبدها والهو خسارة هو كاسة الخسران خسارة المبين عذون شاكي كوجيره لا عاندتك يبوكوجير كل كالمنافقين كا تون لا عازر وسيدا وقابدرن دتك يكود حجرين من ناس دتك وح كميرا من غربه كميرا يعبدون الله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 قل كما ادونك ان تجنوا لي حين لا اله الا هيما كيموجي بل هو دورايا اخر ان امركا سيقالوا العذاب يحل بكم سيعلى دريه ان المنافقين في دراك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ذلك هو ايشا كلياتا يوما الخسران وخساره المبين خسارا مما كعدوا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع كل كم إذا ذدوا ذي أي غير الله عابدايه قيمة ربه لسبعانه يدعو وحي مشركينت عابدايان من دون الله ألا ما أسنان بي عابدا ما قاسوا لا يضره أن ببين هدوسا عابدا وما بي عابدا أن لا ينفعه وعسرين إن عبدها دع عبدها إلى دواعك ترى يا ما حدا لعابدنا وحياه لك رايمار خلقه حليته وبوحه يهيب أن, أن لا غيره أنا كياه لكريم أنا كهالين كريم ترى صعد الله ذلك إباد ذا إبريا الله بريا هو كان ايم باضنا رو باد البعيد وهدف فوتين مري مراد بلال كلباس يفميدن لوو شيغو انا بعيد اما مضين مركي لوادا ميدن لوو شيغو قوب كان نو تيلما ماي جمر صونق بعيد يا بلال لوو لكنه لكن ادي كليت عشان بعيد يا مضين لوو دارين اون صونق دا سوره جل يوشري جو عارودايا بدون الله الله كسوكه عابدايا ما هو و عابدايا مخلوق الله يضره حدوثا عابدي وحكه ليني وما ابو عابدايا لا ينفعه حدو أنا قبني إبادة عابدي انا و خبا ذلك قضني ياريكا انذا ذا العابدي وحن حنا هو كاس الله بعد النما البعيد الالف بعد النما لو غفغادي او لو يدعو الله من ضره أغربه من نفعه كلها عبادة لعابده يا ربتي المامي ايهو مركة قولة المشركين تغاركتها انه وحنو ترأيان بيهو عابده ايهنو حدي الله ويديهو وحي أرانجرين ما نعبدهم إلا ليقربونه إله إله بيهنو دويناي ووهو قرم قرتي او دويناي قيامة مركة لتقال ها هؤلاء شفعاءنا عند الله قرتي الله ألا أكتي وحي وحنا أقبنا يا واقوة كان ساسي أورنتي للحقيقة رب النشر يا سبحانه وقتها إيادها أي فيلا إيان إن أي وعوترا ووقتها اللي عذابها إيادها إبادها إيادة إيادة إيادة إيادة وحكا عابودها إيادها حتى بداف لقاهله وأصنامتها وحا المخلوق اللي عابودها إيو داف إيواناك لقاهله وحاكا لو عذابك دارتو صحاك إيمن دونا عبادتها عبودة ستة قيامه لو عذابهايو ايا كا داو كل كا ربي سبحانه جل وعلا لمن بي عبودا يان وا بره لبيت او خدي عبادته عبودين او قيامه لو عذابه اي اقرب كا داي من نفعه اذا ذا العابد وحينو كترو عند الله ليقربونا إلى الله الى ألو دويا اما او خياريان وا كا ومحقق إمن دون بري إلا عذابه لا عذابه إذا يوحك عبدا ينخلوقا وصدق الله إلية يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصلوا جهنم تناكل كذبوا كذب كسر كذب نفعك على ملك رفع ربي سبحانه لبس المولى وحسيد لقيش الله waa ugu baas badan waxan adaab ku geeyay oo waxaan gheyra lahayd caabudaysan macluuqa ee ku adaam mudaysay wax sayid laga dhigdo oo xiriir la leeyso kaas oo ugu baas badan wala biisal ashir oo wax la la dhaqmo oo walaal wadaagan waa ugu baasiye barab إذ لا حريستينا والجو عذابي كل كسيد وعقب بعث له كان عذاب صور كوج اللغة أحد لام معمر ثم ولا كان لغمد هذا أي عذاب كوجي أي عقب باسيه بل بلوم وتصوير يغله أو شركة إلى غير كي لو شريك يلايو جباته لجلك كل مايو هي عيا دوسي عدو يدعو المشريكو لمن مخلوق عبودا يا ضره من كان ديبو ديبو أي أغربه بو غدوان من نفعه واعترضه واعتره لبيس المولى أحد ولي لغا دغتو كان عذاب كو گيهي ادرتي لغو عذابيسه اوغن وري دغاساي اي يا اوغو باسيي بلابدان ولا بيس العشير انت لالا معاملتني لالا دغمانا كو وندكن كي لالا دغمايي لغو عادا موتاي اي يا اوغو باسيي بلابدان إن الله يدخل الذين آمنوا على طريقة الخرام وعندك صوب عن الترغيب كي هو ترغيب كي نواكنا لا في فينا يا دمك هدي جوعنا نيمان صوبني عمل صالح كودد عليه آخر مرة كيتاجي وحجانية برواق الله بوت على جلي أي أيها رب شاقي سبحانة فقال عزم من قائل إن الله معبود فحقه يدخلوا وقرين دونه الذين أخيارته من وحقهم أيه وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال سبا جنات باريال قريئية جيدة أي الله قالين دون تجري أيسو عن أيسو من تحتها تحت أشجارها وقصورها جنات قريئية جيدة هذا هوصد الانهار وفي الأفرة نهر الماء نهر لبن نهر عسل نهر خمرة أي أنت هوس القلايا إن الله هذا يفعل وحوصا ما يريد وحو من تكريم المؤمن وفكرهم أي كرامينتي وإهانة العاصي يغميك على العاصي سحريرين تيسا رب صميو إن الله معبود الحق يدخلوا أبواء قلندونا الذين أخيارت آمنوا حقرهم أي وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال ونقزا تنات بريالبو قلندونا أي تجري قلقل من تحتها قرية هدية قيدها ودهوست ودهو الأنهار وبيال ملب إيا عانو إيا بيو إيا ملب إيه إن الله معبود حقا يفعل وحو سمعيا ما يريد وحو إساقو الرضا وأدل كدسا أي رب سمعيني وأما كرامينتا ومؤمنينتا كراميي أما عقابتين صومرني إعاصيالكو عقابي إن الله يفعل ما يريد لا رادا لحكمه ولا معقبا لقضائه أو سريع العذاب من كان يريد الله ينصره من كان يظن الله ينصره الله حياته وحكاة يشادك المشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام نعبه ما دعينا من النبي عن ربه قرقاري كل هذا ساقوس لقوس قال تعالى ربه يريد من كان هذا يظن من ملاينا الله ينصره رسولك أنه سأله إبعه قرقاري في الدنيا الدنيا دا الدنيا هذا إنه سنوجو جرجاله أو قبضي لوجودا قالمو يوحي يو ليش هو كابذابة إنه سنساء جوجا عن سخيني نين كمالينايا وآخرة إن اللوجو جرجاله أو عصادي عذابي سينا لودعذابه إيش علي أنتي روما يصير هذا جنلا جييو أفقصي دام مالينايا خلي بسبب حرق إلى السماء كر و اقل كيسا سانقاف كيسا اكو صحير حارق قوارتها قشادة دابده ثم مركو قشادة قدال لياغطاء حارق يهجوه يو ايساق هاي عملية انتحاريو و عملية انتحارية حارق انتو قوارتها قشادة هاي سمرجيو قل قوصيدها يالنا فاليانظرها دورو هل يذهبن كايدوهو حقارتها اوسميه اينا التابيسي ماهو يغيذ عرقليو وأرجع ليي كاركار النبي كل كاركار النبي قال لو كارك أيها وإيمان أيه وكل كيميادة مخلوق بجرين سماه كيميادة سماهنا إيداين كرتمال كل كاتني وحيلميت أيه حبيء واحد كأرون أيشوه أنا أدنك طبعا كريم أليق أمرك أسكو واسو أما بسنتات غنيتها أما فرتات أذيبها جف جف لأي عباد قبان الله داي إلا وقابة تنتي أوكالاو من روح كان أهادي يظن مد ملاينا الله ينصره الله حبي رسولك سنوزن وقرقاري قفق ملاينا سيبات الله ملاينا حبيواب أهو يبوهي أهو يبوهي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا هو إن جندنا لهم الغالبون بوهيري كل قاسدهبو أغم مليئي إن رب رسولك سأغرقاري من أحد كان هذا يظن من مليئنا الله ينصره الله خبر رسولك سأغرقاري في الدنيا الدنيا قده هذا يوالآخرة سأغرقاري مليئنا فليمدود هذا بسبب حريك إلى السماء الكور ثم يغضع حريك أن تسكو مرجيو حقو فَلْيَنْظُرِ الضَّبَّ الْأَخِيرِيُّ هَلْ يُنْجِيهِ نَكِيدُهُ حَجَرَتُهُ السَّمَاوِيُّ بَلْ إِنَّهَا إِذًا قَاضِيَةٌ مَا وِئِي يَغِيثُ إِلَّا غَرِقِينَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ كَذَلِكَ سَنُرِي آيات آيَاتِكَ كَرَيَايَتَانَ أَمْ سَوْتَذِجْنَي أَيَّانَ أَنْزَلْنَاهُ وَرَأَيْتَ سَوْتَذِجْنَيْنَا بِسَغَ آيَاتٍ آيَزَالَ الْقُرْآنِ بَيِّنَاتٍ عَدًّا يهدىوا هنونيا آياتك بيناتك اللو حُكَانونيا من روحه يريد الله ان هنونيا ربو أفن الله هنون الربي عد كرنا ما هنونن كرتوا اثنى سيد سوم هنونا ايوب قال هنونك او اردق عندي كل جرا وكذلك سدى ان آياتك هراء كوجود الجنة رسولك شرفت له ايان انزلناه قرانك انت سلمناه سود الجنة هنا يسروا آياتي على آيات كاسو بينات عد عد يهي معنى هذا الله إبنى يحديوه وحنونية من روحه يريده أن الله في يسدونه إلى الآيات البينات وكوه وحنونيه إن الذين آمن لماذا أن لحدي دينه أدبال لغو سيئجي؟ لحدي الديني دي إسلامكو إن الذين آمنوا ما هانسان تكالوه دن أو حقق ينجيهين ما لكن الدنيا انت لا جوغ قرالار كابا يدا اسلا قومن او قله قله دا كلي او غريسا لما اركو اول حقا في سوره البقره اي نكوسو مرن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهودن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء Kolka sida se on joo, että ei ole Sida on minuutti, sida nasarta, majuska, musriga, sabia, korakastava, ja sida on kumantaja, ja on sida, joka on kumanella, ja on korakastava. Ja kiinni Allah إيه كاية لما يجريس قال تعالى فبوحه إلئن الذين أخيارت آمنوا حل دينه إنت أعلى رميسر عليها كون إيهوى الذين كوا هادو يهود وبين لبا والصابعين وفرقة من النصارى صابعين توا قوع نصارى كمدة كان اللي حتي سدعوا إيهوى النصارى أفروا والمجوس كوا ألابت يدب كي يقريها عابلي وثاني قاشا والذين اللح قوا أشركوا إلى أشريكي ألي لحظة قولة سكرة إن الله معبود معبودك حقا أي يفسلك ربي دونا بينهم ده ده ده يوم القيامة قيامة دمارين تهدي أي الله كربحين أيا سأله كربحين أيا فيدخل المحقين أنت حق آمنوا حقك سعتي آمنوا لأيري جنو قالين أيا ويعذب المخالفين حقك وخلافين ما عكس الله أشيغو نربو قين أيا لبدأ قلبه ماشا كتال فريق في الجنة ومؤمنين فيه وفريق في الصحيح وقال وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ واحدة إيهو هايس كايديان وقايس كايس قليان حان لَكِنْ كالكور مريان لكن مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ كومد والكفر ملة واحدة حدى يهودهين حدى صابئيهين حدى النصاريهين مجوس هديهين مشركين هديهين كلهم في النار وأنا ان الله على كل شيء وق الله رك دمانتي جفي شهيد الا اكل حد بدل انا يا وركايا كل كا وك قرسو ما جيرون ان الذين اخيرت امنوا وعقروا ما يسي يا والذين و هاذو يهود وبي في كل وحن مسيحي لو والمجوس أما صليب والمجوس ووحو سي دبكه قريها على حديقة أبو ذر بن أم مجوز والذين هو حشرك إلى هي غيرك وأكذعيسية إن الله معبودك عبدا أيافصلوا كلام عندنا أينهم رضولا يوم القيامة أيام ما ذم إن الله أب على كل شيء وعلى كلماتي كركي شهيد فبدره يركون هو أكذ غرس جريو ألم ترى أن الله مركز علامات الله هي بدرة أب iya unkii siya dulida siday ala uga dambeysay ugu hooganaysoo oo labadan saqalaynka indigii yidhi siga ayaa makarufiya kale wax wax garanay iyo wax garanay wax kore iyo oo dhan alu hooganaya oo ka dambeeya alahuma labadan saqalay anisu wuldinu وأن لبدا عذاف الله تلقى لي قال تعالى فدوحوه لألم ترى موادا قلبك كأوغين حسولك سرفت له أما أيها المخاطب قفل الله مواحادا أوغين أن الله ربك حق له عابده يسجد إليه أغنائيان له إبكاليه من في السماوات إلا ريال إنت قدوه كسوغاني أون إباء باء الله أغنائيو كبقائيا في الأرض كل كنوزه وحقوسه أونا به الذي هو جنايا وشمس قرعته الذي هو والقمر ضيعه الذي هو جنايا والنجوم حديقة الذي هو والجبال بوره الذي هو جنايا والشجر جده الذي هو حيوان وكثير من الناس كمده الذي هو جنايزه وقصير كميدة اللي اللي وعلى دادتك كلمدة الليلو كتاديد محال لغي حكمي حق وحاسوغنادي على اي كفير كألاو العذاب النار اياكوا حكموا يواي كوسوغنا تذكر كوضا تاسا اللو قري قباء وقدرن ازليجي نار اللقلية اللو قطالقل هو الذي خلقك فمنكم كافيرون بأي نغدين كوالاتي نار مقا حوضا لغو قري اوشاق نموا قرأنت ادونك مارك إليه جانسماه أو ألا وهو كأن دير كل كاتب ألا نعيش كل كقوة ألا نعيش إذا قسم يكرت أملا ومن خوف يهين الله خبيح غيري أذابنا وقتل علي شقينا كديعي إذا يذينا دين أمريعي فمن وما سجن من مكر من أحد رجيعه وأما آخره نام دون كإيمان كرايو الحين كراي مدجرو إن الله أبدا يفعل الوحر الله سمايا ما يشاء وهي سكى الله أودونه أيو سمايا الاعتراض عليه فرقل يبصي مذنى مرح ألم ترى ما هو هذا الله ربي يحقله عابده يسجد إلى يوهو قنايا وهي عاقلة سجود والألجهات على الأرض ملائكة يا مؤمنين تا ألا يسجدان وهي كلانا حكمك كي يتصرف كيسا يقضيه يقدرك كي بعد السرد كل فلايا وهو غنايا يسجد اليو غنايا له معبود حق له عابد كلي ومن في السماء كريال غدود وحا كسغنه اونه ومن في الارض كريال غدود وحا كسغن اونه ده والشمس قرعه والقمر ديه والنجوم حتيقه والجبال بوره وشجرو غيدا ودوابه الكسوتده وكثير انبدا من الناس دت كنديدا او ما او وكثير من بدا من الناس كميلا إذا لا يسبدون لله اللوحق المعيان كفر إذا كفر معصي الضلال وضلال في قادة حق وحواجبي عليه كثير كانت بكر كيسا العذاب النار ومن روح يفين الله اللوح درابي فما له وما سقنان إن مكرم أحد درجية إن الله معبود حقا يفعله حوص ما يشاوه يساوه رمو والله أعلم